صاحب الفضل يا زينب والله دمعة لا يهل ذمتي وعهدي يا زينب حاشا ما تشوف ذل أنا الحرب تعرفيني من أطب ما أهاب من الضرب لو أرويها التروب أنشدك بالله تجيب الماء لنا يا كفيل نادراء المرجلة نذري للماء وصلا لو تصدني هالملأ أهدي لازم أفعله لو تقطعني العدى في الحماة انسيتي قد لو على تراب الشريعه امجدال ما قدر انظر مدماعك يا اختي الغال لو بجسمي الخيانه لو دومه مع تراب اهدي بالعجل لنزل الشريعة واناب الفضيل لو يجيني هالسهم بعيوني هاي شمالي تنقطع ويبني يا مرحبا تظنون بك يا خوض الصعاب خويا مرحبا تظنون بك يا خوض الصعاب ادربك مثل الحربه وكل عدو منك يهاب انت سب القنطره انت الصنديد العراكل ايداك مطبره اترب شيدك ما أقدر أنظرك عفير ردت كاني وما ردت تشعل في خاطري سعير ردت البطل يا, يا أبو الفضل عودي لي بالعجل قلبي رايح بالوجال خيمتي يا, يا من يرعاها يا خوي في رمضان لو تمزق جودك وطاح العالم لو تمزق العالم من يحامي خويي اطفال وحرام لا تخلي دمعتي منظروا خلي مهجتي بالغوفة خويا شاب حائلك عن الرضيع يرتق بيخويا محياك الوديع او دلالة بالله في البرار والفلق ضيعنا اتركنا في البراري والفلا ضيعنا او يا شبح عن الضيع يرتقب يا اخويا محياك الوديع ودلنا من الله لا ذكركنا في البراري والفلا ضيعنا الحرب الفضل يا زينب والله دمعك لا يهل ذمتي وعهدي يا زينب حاشا ما ذل أنا طاعون الحرب تعرفيني من أطب ما أهب من الضرب لو أرويها التروب كانت أدريبك يا ظلمة لك مثيل أنشدك بالله تجيب الماء إلينا يا كفيل نادراء المرجلة نذري للماء وصلا لو تصدني هالملأ أهدي لازم أفعله لو تقطعني العدى في الحماة بخراسي وتسي بالدموع ما لو على تراب الشريعه انجدل ما قدرت انظر مدماعك يا اختي لا تدوس بجسمي الخيال لا دموعي على تراب الخيال ما دوم ماتر بك سي على لازم وفي لخت عهدي بالعجل لازم الشريعه وانا بالفضل لا يجيني هسه بعيوني شمالي تنقطع ويبيني <تصفيق> هو يما خابت ظنوني بك يا خواض الصعاب <تصفيق> هو يما خابت ظنوني بك يا خواض الصعاب أدري بكلث الحريب وكل عدو منك يهاب أنت سبق القنطارة أنت صنديد العارة كل ايضاك مطبّره التروب يا قسوره خويا لكن انشيدك ما اقدر انظرك عفير ردتكاني وما ردك تشعل في خاطري سعير ردتكاني يا البطل يا خويا ابو الفاضل ودي ليل بالعجل قلبي رايح بالوجال خيمتي اخوي من يرعاها لا طحت يا اخوي في رمضاها لو تمزق جودك طاح العجل مزق جودك وطاح العالم من يحامي اخويا اطفال وحرام لا تخلي دمعتي نذروفا لا تخلي مهجتي نلوفا او يا شبح عن الرضي يا محياك الوديع ودلالب الله لا تتركنا في البرار والفلق ضيعنا شاب حائلك عن الرضيع يرتق بيخويا محياك الوديع عود لنا بالله لا تتركنا في البرار والفلد ضيعنا